قتل ُْ ما َ أ ُ و ح ِ ي َ اليك ََْ من َ الكتاب َِِْ واقم َ أ ا ل ص َّ ل َ ا ة إ ِ ن َّ ا ل ص َّ ل َ ا ة َ تنهى ََْ عن َ الفحشاء َْ و َ ا ل ُ ن ك ر ِ ولذكر َ الله َِّ أ َ ك ْ ب َ ر والله ََُّ يعلم ََُْ ما َ تصنعون ولا ََ تجادلوا ََُ ه ْ ل الكتاب َِِْ الا َّ بالتي َِ هي َ ح ْ س َ ن ُ الا َ الذين ََِّ ظلموا ََُ منهم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 وما يجحد ب آ ي ا ت ن ا إ ل ا الكافرون وما كنت تتلو من قريه من كتاب ولا ت خ ط و بيمينك إ ذ ا ا لو تاب المبطلون بل هو آ ي ا ت بينات في صدور الذين اوتوا ل ع وما يجحد ب آ ي ا ت ن ا إ ل ا الظالمون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 كل نفس ذ ا ئ ق ة الموت ثم إ ل ي ن ا ترجعون والذين آ م ن و ا و م ن ا ل ص ا ل ح ا ت ل ن ض و ئ ن ه م من ا ل ج ن ة غرفا تجري من تحتها ل أ ن ه ا و ق ا ل د ي ن فيها نعم أ ج ر العمل الذين صرفوا على ربهم يتوكلون و ك أ ي ن من دابه لا تحمل رزقها الله يرفقها واياكم وهو السميع العليم س أ ل ت ه من خلق السماوات و ا ل أ ر ض وسخر الشمس والقمر لا ي ق و ل ن الله فانه فكون الله يرسل ر ز ق لمن يشاء من عباده و ي ق د ر ل ه إ ن الله بكل شيء عميق ولئن ف س أ ل ت ه م من نزل من السماء ما ف ا ح ي ا به ا ل أ ر ض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أ ك ث ر ه م لا يعقلون وما هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا له ولعبا و إ ن الدار ا ل آ خ ر ة لهي ا ل خ ن و ا ن لو كانوا يعلمون فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إ ل ى البر اذا هم يشركون ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون اولم يروا أ ن ا جعلنا حرما آ م ن ا ويتخطف الناس من خ و ل ه م أ ف ب ا ل ب ا ط ل يؤمنون و ب ن ع م ة الله يكفرون ومن أ ظ ل م من م ن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوا للكافرين والذين جاهدوا فينا لنا بانه انصر لنا وإن الله بسم الله الرحمن الرحيم أَلِكْ لَا أَمِينَ غلبت ا ل ر و ب في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الاب من قبل وَمِنْ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا ي خ ب م الله وحده ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظ ا ه ر ا ً من ا ل خ ي ا ه الدنيا وهم عن ا ل آ خ ر ة هم غافلون أ و ل م يتفكروا في أ ن ف س ه م ما خلق الله السماوات والأرض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 فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء ان كذبوا ب آ ي ا ت الله وكانوا بها يستهزئون اللَّهُ يَرْدَأُ الْخَلْقَةُ ويوم َََْ تقوم َُُ الساعه َُّ ب ِ ل ِ س المجرمون َُُِْْ وَلَمْ يَكُلْ